بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزل الكتاب من الله إِنَّ أَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ أَلَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي يُخَالِصُ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُخَالِصُ وَالَّذِينَ تَهَدَّدُونَ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا مَن نَادَىٰ بِالنَّصْرِ بعد خلق في ظلمات ثلاث يخلقكم في هطول أماتكم خلقا ذلكما رب كله للك لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو, هو فَأَنْتُمْ تُصْرِفُونَ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن وإن تشكروا يربه لكم وإن تشكروا يربه لكم ولا تزروا وزرة أخرى ولا تزروا وزرة أخرى ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون في الصدور إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وإذا مس فالإنسان بُنِّدَ رَبَّهُمْ إِلَيْهِ دَعَ رَبَّهُمْ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نَعَمَّ مِنْهُ نَفِيْ دَعَ رَبَّهُمْ له مريبا إليه ثم إذا خضله نعمة منه نبي نسي ما كان يدعوه إليه من قبل وجعل لله أندادا ما كان يدرؤ بأيهم قبله وجعل لله أنذا وجعل لله أنذا اللي يضل عن سبيله وجعل كفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت الآنار ساجده وقائما أم هو قايد آل, آل, آل لين ساجده وقائما وقائما يحذر الآخرة وي متوب وقائم يحذر الآهات ويرجوا رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي لا كقول الألباب إنما يدل كقول الألباب قل يا عباد الذين آمنوا استغفر ربكم قل يا عباد الذين آ لاكم للذين, للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله راضيه وارض ما راضيه يوفى الصابرون أدرهم بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أدرهم أعبد الله مخلص له الدين. قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلص له الدين، وأمرت لي أن أكون أول المسلمين. قل إنني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إن al إن الخاترين الذين خسرون من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ذلك يخوف الله به عبادا يا عبادي فاتقون والذين لتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوه إلى الله لهم البشرى الذي هجدت له الطروقان يبغون هو وحده الى هو له البشوا بتبشر عباد الذي يستمعون القول فيتبعون أحسن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الْبَاب قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَأَمَنَ النَّاسُ عَلَيْهِ كَلِمًا الْعَذَابِ أَفَأَنْتُمْ من في النار أبدا حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقل من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم وفقوا لكن الذين اكتقوا ربهم لهم a oh. فهو على نور من ربه فعيل للقاطية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال ثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثاني، كتابا متشابها ثانية تخشى منه جلود الذين يخشون ربهم. كتابا متشابها متانية تقشعره منه جلود الذين يخشعون ربهم ثم ترين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقروبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يُضْلِل وَلَقَدْ غَرَبْنَا لِنَّاتِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآن عربي غير ذي عوج إلا هم يتقون قرآن عربي غير ذي عوج إلا يتقون ضرب اللَّهُ مَثَلُ الرَّجُلِ فِي هِشْرَكَا مُتَكَاسِتُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَهُ فيه شركاء تَكْيِيفِهِ أَلَمْ متشاكسون وردلا سلما لرجل هل يستويان مثلا سركاء متشاكسون وردلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، إنكَ مِن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 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصئون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ فَأَنَّىٰ أَظْلَمُ مِنَّا إِن كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالضِّبْخِ اجَلَيْسَ <تصفيق> فِي جَهَنَّمَ مَمْدُودًا لِّلْكَافِرِينَ أليس في جهنم متوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء وَأَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ فِي رَبِّ اللهِ عَنْهُمْ ٱلسُّوَآءَ ٱلَّذِي عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىهُمْ أَجْرَهُمْ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ٱلسُّوَآءَ ٱلَّذِي عَمِلُوا۟ وَيَجْزِىهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَجْزِىهُمْ أَجْرَهُمْ بِ الحسن الذي كانوا يعملون، وجزيئهم أجرهم في أحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن له فما له من هاد وما يضلل الله فما أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سأدتهم من خلق السماوات والأرض ولا يقولون الله ولا إذا ألدهم من خلق السماوات والأرض قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُمَّ كَاشِفَاتُ بُرِّ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اكَشِفَ عَن طُغْرِهِ او اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُم مُمْتِكُونَ رَحْمَتِي هَلْ هُم كَاشِفَاتُ طُغْرِهِ او اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُم اذ و رحمتك قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون قَوْمِي عَمِلُوا عَلَى مَا كَانَ فِيكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَغْلِبُونَ قُلْ يَا قَوْمِ عَمِلُوا عَلَى مَا كَانَتْ سَكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فتعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب الكتاب للناس بالحق إن أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن استدعى لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْسَغَ لَيْهِمْ بِوَكِيلٌ وَمَا يتوفى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله سفعاء أم اتخذوا منه من الله سفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل أولو كانوا يكون شيئا ولا يعطيله. قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. لهم ملك السماوات والأرض. لهم ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اسم أزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الله وحده اسم أزد قلوب الذين لا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَغِيثُونَ فاطرت السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. قل اللهم فاطرت السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. الشهادة أنت تحكم بين عبادك علم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تح بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به ولو أني الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ومثله معه لفتدوا به وَبَذَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَرَزَقَ لَهُم وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَأَغْرَقَ لَهُمْ فِيهَا مَن كَذَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة ثم إذا خوّلناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عب ثم إذا خوّلناه نعمة فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قَالَ بَل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعون من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة قولا نفسي يا حسرة على ما ترفض في جنب الله آذا يا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا حسرة على ما فرطت في جنب تقول له أن الله هدني لك كنت من المتقين أو تقول له أن تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين كذبت بها، بل قل جاءت آياتك فكذبت بها، فكذبت بها، واستكبرت، وكنت من الكافرين، فكذبت بها، و.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 وَدَّ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ولا هم يحزنون وينزي الله الذين يتقعوا بمبادتهم لا ينسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله غالق كل شيء وهو على كل شيء نَعْمَلُ جَاءَ كُونَ مِنَ الْخَاطِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَنَكُمُ مِنَ الشَّاكِي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات سبحانه وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ السماوات ومن في الأرض ونبغ في الصور فصائق في, في, في السماوات ومن في الأرض فصائق من في السماوات وما We're الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأسرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون لا يُغْلَهُن وَإِنْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَغْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ الذين كفروا إلى جهنم زمرا وضيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يسر عليكم آيات ربكم وقال لهم خدرتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون أو آيات ربكم وأنذونكم لقاء يومكم هذا. طبت فدخلوها خالدين وقال لهم خلقتها تلام عليكم طبت فدخلواها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا و وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وغال الحمد لله يقول ما فنعم ما العاملين فنعم ما العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رب ودرى البلاء اذا تحا من حول عوص تدير حوله بالحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين